الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر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 أقرب وكسن دي أقرب وكوايب أقرب وكسن دي برای سيدنا المسيح يا حاج ان يوم ا يوم يقوم الروق والملائكة كفل ما محمود لعلي كل يعوم حصا تذكرت اتخذ الى رب دی دی ما بابا ويقول الكفر يا ذا او يقول تلك الرؤيا لي تني قل بهذا البلد. وان تقل بهذا البلد. يا والد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم Let me come مانا اللبغة لا يقشب أن لن يره أحد <تصفيق> <تصفيق> ألم نجعل بتایی تو غذای نا